فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين هو الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم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 أَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ كُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا مَنَائٍ لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمْ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 iph людей Ґлүүті үші ұлүдіүл үүті үтіңді үжүді Алгайлылығы ұаңығы бүлэіз бэldі үші ү � маttан жoro goal objetivo, олкығыннүүні үдің ұқып, 124. أتقولون على الله ما لا تعلمون 125. قل أمر ربي بالقصط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 وَأَم تَقولُوا على اللهَّهِ مَا لَا تَعلَمُون وَلِكُلِّ أَُّةٍ أَجَل فَإذاَا جَ أَأَجَلُم لا يَْستَأخِرُونَ سَاعتَ وَلَا يَسْتَقَدِمونون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 الْكِتَابَ حَتَّى إِذَا جَاءَتْ مُرْسَلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا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 كلما دخلت امه لعله اختها حتى اذا الداركو فيها جميعا قالت اخرىهم لاولاهم قالت اخرىهم لاولاهم ربنا اولائي اضلونا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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى ينجل الجمل في سنم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَنُودِ ؤ ان تلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون نادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا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 انكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ويدخلون الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 فَهَل لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ أَفَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ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 قال سحابَ فِ قَالَ سُقناَاهُ لِبلَلَدٍَّيدْ سُقنَاهُ لِبلَلَدٍ مَّتٍ فَأَم زَلْنَّابِمَا فَأَخْرَجنَ بِي مِنْ كُلِ الثَّمَرات كَذَلِكَ نُخرِدُ الْ المَوْتَ ل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 وَذَلّغكُم لِسَالاتِ رَبّ وَأَم صَحُلَكُم وَعلَمُ مِنَ اللهَّ مَا لا تَعلون أَوعجِبَةُ أَ جَ أَكُمْ ذِكرُِّر رَبِّكُمْ على رَجُل مِنكُم عَ رَجُل مِنكُم لذِرَكُم وَلتَتَّقُوا وَلا عَكُم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 افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفه اننا لنراك في سفه واننا لنظنك من الكاذبين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 أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رَجُلٍ منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق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 وَلَ صَحْتُ لَكُمْ وَلَكِ لا تُحبُّونَّ صِحين وَلُوقَ إِذقالَالَ لِقَوْمين أَتَأتُونَ الْ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أحدَد مِنَ العالممِين إِن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 فَأَرْيَتْكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتقهَرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ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 وَالْقُرُونَ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ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 لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَمْ كُنَّا كَرِهِينَ قد افترينا على الله كَذِبًا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا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 وَإِنْ صَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَاءُ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ضَرَعٌ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ إِنَّ الضَّرَّاءَ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 إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقُمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ربنا فِرِنْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُونَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا كَهَاتَا قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ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 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَيَمَّرُونَ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُم عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا وَقالَاوا مَهْم تَأتِنَابِه مِنْ آيَ لتَسْحَرَنَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَك بِمُِّنين فَأَرسَلنا عَلَ مُ الطُفَانَ وَالجرََادَ وَْقَُّلََا الضَّفَادِع وََّمَ آياتُّ فَ الصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ قَالَ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِنْدَكَ لئن كشفت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 وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح, وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَخُذِ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجروا إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن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 واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه وَقَطَعْنَا هُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَى قَوْمَهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ أَنَضُّ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَعَلَهُوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أناس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 اِذ تاتيهِم حِيتانُهُم يَوْمَ سَبْتٍ مُّرْعًا وَيَوْمَ لا يَثْبُتُونَ لا تَأْتيهِم كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذ قَالَت أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ مُهْلَكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذَن قَنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون يَهْدِ يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم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 وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَبَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَا لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَوَشَّىٰ حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت الدَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ سُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا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 سَواءُن عَلَيكُم أَدَعَتُمُهُم أَمْأَنْتُمْ صَامِتُ إِ الذيينَ تَدَعونَ مِن دونُ الللهه ي ععبَاد أَمْثَالُكُمْ فَدَرُم فَلْ يَسْتَجبوا لَكُمْ إنِكُ تُم صَادِقين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 هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا